وَيَتَّخَذُونَ دُونَ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُونَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يَوْمَ نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وَقالُ التَّخَذَر الرَّحمن وَوند لقد جئتُم شَهئًا إَّ تكدُ السَّم تكَدُ السَّماواتُ ييتَغّنَ مِنْه وَتَ شَقُّ أُرربُ وَتَخِرُ الجبال تخروا الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ سَمَاءٌ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ إِنَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آتِ وَقُلُّهُم آته يُومَ بِامَةِ فرَردَا إِ النَّذينَ آمَنُوا عَمِلُ الصَّالِحاتِ سَجَعَلُونلَهُم سَجَعَُ لَهُ الرحْمَد فَإَِّ ماَا يَسَرنَّهُ بِنِسَانكَ لِلتُبَششِرُ بِهِم وَتُنذِرُ بِهِ قَوْمًا مُّضْعَفًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ هلْ تَحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هلْ تَحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا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 ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك مِنَ الأرض ليخرجوك منها وإذا لا ينبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وَنَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحويلا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ اسا اين يا بعثك ربك مقاما محمودا وقر رب ادخلني مدخلا صدقا واخرجني مخرجا صدقا واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا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 وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَوْ شِئْنَا لَنَهَبْنَا بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَلَإِن شِئْنَا لَنَهَبْنَا بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فَمَا لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي النَّاسِ فِيهِ هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ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 بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَفْخُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا انْغَضِبُوا بَنِي إلَ سكُن الأرض فَإِذاَا جَ أَوعَد آآخَِةِ جِنا بِكُفِيفَا وَبِالحَقِّ أَن زَلَّهُ بِالحَقِّ نَزَل وَمَا أَْسَنَاكَ إَِّا مُبَششرُ وَنَذير وَقُرْآنًا ثَرَطْنَاهُ لِتَقْرَؤُوهُ عَلَى النَّاسِ عَلَّمْنَاكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا العلم من قائمن اذا يتلى عليهم اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا انك وعد رب قُونَ وَيَخْرُونَ نِل اذقوني يذقون ويزيدهم خشوعا قولوا ان الله هو الذو الرحمان ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال, وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ومنهما ويأخذ <تصفيق> ولدا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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِ إِ النَّذينَ أُوتُ الْعِلم مِنْ قَبَنِهِ إذَا يُْتن عَلَيْهِ إذَا يُتِن عَلَيْهِ يَخغُونَ لِأَقان سُجَّدَ وَيَقُونَ سُبَحَ رَبِّنَ وَيَقُونَ سُضَحانَ رَبِّ اخِرُونَا للأبطال يابكو